سنبيل كبرى وعقيلة حيدرق واخت عباس الصميد الما يخاف نصبتي ذكارها فوق الثرق بيوم عاشور وقلبها بحسرة يا نبي الكبرى وعقيمت حيدرق واخت عباس الصميدل ما يخاف نصبت تذكره وقثري بيول معاشر وقلبها حسر طاب مره بفاضل تروحه تنظره شوفه برنضم ودار بلا سياف مرجيت عننا لجته عفرا بس جسد ون راس باين للمشاعر مر تروح تنظر تشوفه برنضم ودار بلا سياف مرتت عنا لجتة محفرة بس جسد والرأس بعين للمشاها توجهت للبار زينب تشكري توجهت للبار زينب تشكري خذ بعينك جديد تهضفها وقسمت لحسين أخوها جن سرا وابتدت نصرة اخونا بالعفاف وابتدت نصرة اخوها يا نبع على لو قفت الحال لا عد هوالي ولا حي مياري للي عيال بالامس كانت حيطي الليوث والجبال عباس باليمن وبوذاكنا بالاشمال عباس باليمن وبوذاكنا بالاشمال يا على التل وقفت تعاين الحال لا عد هواله ولا حمي بار بالامس كانت هايطين اليوث والجبال عباس باليمن وابو تاك لا فيليش ما عباس باليمن وابو تاك لا اي تحملي صيح يا أخواني وهليان لي على الغابرة أنا ميت حايرة ولمحان لو أجيكم لو أضلوها تميت ساعرة تهملي العابرة تندبي بحسرة صيح يا أخواني وهليان لي على الغابرة أنا ميت حايرة ولمحان لو أجيكم لو أظل واغا تمت ساعر لو أجيكم لو أظل واغا تمت يا نبع للتل وقفت ويت الحال لا عد هوالي ولا حمي باري للإعيان إن أمس كانت حيطي اليوت وشبال باش باليمن وبوذا بلا الشمال عاش باش باليمن وبوذا او زينا بعلى الجن لو هوالو ولا حمياره للعيال الا مس كانت حائط اليوث والجبال عطاش باليمن وبوتكناب الاشمال عطاش في اليمن وبوتكناب اهي تحمل العابره وتندب بحا يسرا صيح على الغابره اني متحيره والمحن كثره لو اجيكم لا اظل واغات متساعه لا اجيكم لا اظل واغات تعرفوني العهد يا خوتي وياكم أبلحفظ أنا بعاني يا جماكو تعرفوني العهد يا خوتي وياكو أبلحفظ أنا بعاني يا جماكو وظل بحثان طليام ينعاكم فوق قلبي شرب يا وظل بحزن طول ايام ينعقل وظل بحزن طول ايام ينعقل او قلبي على شرب يا ان اللي متعاير بمسبي يا تعالكم تجوا مشوا والصو السفع على ابن فرغاكم يا فرسان الوغامه ستدماكم هي على العدوان اختكم ريف عتل واكو على العدوان اختكم ريف وتعرفوني العهد يا اخو وياكم اضي اللحفة يا بأنا بعيني يتاماكم واضي البحثة لطولين تكون مو شغل فوش سبيع بالفرقاكم يا فرساني وغي ما مات تدماكم يا فرساني وغي ما مات تدماكم على العدوان اختكم رفعة الوان